وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد لحديث عاص بن عدي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما جمع الرمي هل يجوز للحاج؟ ان أن يجمع الرمي يعني هل يجوز لك أن لا ترمي يوم النحر ترمي مع الحدي عشر أو لا ترمي يوم النحر ولا يوم الحدي عشر ولا يوم الثاني عشر وترمي الجميع في اليوم الثالث عشر هل يجوز أو لا يجوز اليمم مالك وكذلك أيضا أبو حنيفة يجب أن يرمي كل يوم بيومه وعند الشافعي وأحمد أنه يجوز جمع الرمي الشافعي وأحمد يريان أن أنه يجوز جمع, جمع الرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذل للرعاه في الجمع مالك وأبو حنيفة لا يجوز بل يرمي كل يوم بيومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وقال خذوا عني مناسككم والرأي الراجح في هذه المسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا الشيخ الالباني أشار إلى أنه يصح الرمي للمعذور وهذا صحيح إذا كان مريضا يشق عليه أن يذهب كل يوم للرمي أو إذا كان يشتغل بمصالح الحجاج أو كان كبيرا في السن أو كانت امرأة حاملا فهؤلاء يجمعون الرمي يجوز لهم أن يجمعوا الرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة كما سلف في جمع الرمي كذلك أيضا إذا كان الحاج معذورا لا يستطيع أن يأتي للرمي إذا كان معذورا لا يستطيع أن يأتي للرمي لكونه كبيرا في السن أو لكونه مريضا أو لكونه امراه حاملا فلا بأس أن ينيب من يرمي عنه لكن إن تمكن أن يجمع ولا ينيب هذا أفضل لكن لو أناب فهذا جائز ولا بأس به وإذا جمع الرمي فإنه ينوي اليوم الأول مثلا جمع أيام التشريق ينوي اليوم الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرمي ثم, ينوي ثم يرجع وينوي الثاني عشر الصغرى الوسطى العقبة ثم ينوي الثالث عشر الصغرى الوسطى العقبة وإذا أنابه شخص في الرمي فإنه يبدأ بالرمي عن نفسه ثم بعد ذلك في مكان واحد لا باس ان يرمي عن من وكله قال رحمه الله تعالى وان يرمي في الليل قوله صلى الله عليه وسلم الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار تقدم الكلام على ذلك وذكرنا ان الصواب في هذه المساله ان الرامي في الليل جائز ومذهب بحنيفة والشافعي قال ويشرع له ان يزور الكعبه ويطوف بها كل ليله من ليالي منى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك شيخ رحمه الله يقول يشرع ان تزور الكعبه في ليالي منى فترجع من منى اذا كنت في منى تطوف بالبيت وهذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله فيه نظر لان الحديث الوارد في هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انما طاف في حجه ثلاث طوائف فقط لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الا ثلاثه اطوفه طواف القدوم وطواف الافاضه وطواف الوداع ما عدا ذلك فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ويجب على الحاج في ايام منا ان يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف ان تيسر له لقوله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا يقول الشيخ يحافظ الحج على صلاة الجماعة في أيام منه صلاة الجماعة كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والامام أحمد صلاة الجماعة واجبة يجب على المسلم أن يصلي مع جماعة المسلمين ويدل لذلك قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ويقول سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك إذا كان هذا في السفر في الخوف في الحضر من باب أولى وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول علي لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف اذا كان المنفرد لا تصح صلاته اذا كان خلف الصف قال ابن القيم فإذا كان منفردا عن الصف والجماعة من باب أولى الا تصح صلاته وفي حديث أبي هريرة المخرط في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار قال رحمه الله تعالى فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج الحمد لله إذا رمى في اليوم الثاني عشر وهو يوم الخميس القادم في الأسبوع القادم وأراد التعجل انتهى يبقى عليه طواف الوداع وإن تأخر ورمى في اليوم الثالث عشر وهو يوم الجمعة في الأسبوع القادم هذا أفضل قال فقد انتهى من مناسك الحج فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله وليحرص على اداء الصلاه جماعه ولا سيما في المسجد الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام افضل من 100000 صلاه فيما سواه النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر، واليوم الثالث عشر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق يوم الثلاثاء. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات بعد الزوال. ثم بعد ذلك انتقل من منى حتى اتى المحصب فاقام في المحصب ليله الاربعاء فلما كان في اخر الليل اذن الناس بالرحيل فاتى المسجد الحرام فطاف به صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط هي طواف الوداع فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس صلاة الفجر عند البيت وقرأ بسورة الطور ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المحصب بات به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعة ليلة الرابع عشر هل البيتوت فيه سنة ولا لست هذا موضع خلاف عائشة تقول المحصب ليس بشيء وإنما أقام به النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل خروجه والآن المحصب أصبح بنايات يعني البحث في هذه المسألة لا يترتب علينا عديم فائدة لأن المحصب الآن عمرت فيه الآن بنايات على كل حال الشيخ كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن المضاعفة أن مضاعفة الصلوات إنما هي خاصة بالمسجد الحرام وهذا هو مذهب الإمام مالك وعند الائمه الثلاثه ابو حنيفه والشافعي واحمد راي الجمهور ان المضاعفه ليست خاصه بالمسجد وانما تشمل كل حرم مكه وهذا يظهر والله اعلم انه هو الأقرب الاقرب في هذه المساله ان المضاعفه ليست خاصة بالمسجد الحرام بل تشمل كل مكة وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من مئة صلاة في مسجد وإلا مسجد الحرام المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ويدل لذلك أن الله عز وجل قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المراد هنا لا يدخلون لا يدخلون حرم مكه هذا هو المراد ولا لا يشكال انهم ان المشركين لن يدخلوا المسجد فالصواب في هذه المساله ان المضاعف انها شامله خلافا لما اشار اليه الشيخ وهو مذهب مالك قال رحمه الله تعالى ويكثر من الطواف والصلاه في اي وقت شاء من ليل او نهار لقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الاسود واليماني مسحهما يحط الخطايا ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنه وحط عنه خطيئة وكتب له درجة ومن احصى أسبوعا كان كعتق رقبه وقوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار قال رحمه الله فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت بالطواف كلام الشيخ رحمه الله أن طواف الوداع ليس من المناسك الشيخ الالباني يرى برأي الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام يقول بأن طواف الوداع ليس من المناسك وانما هو لكل خارج من مكه فاذا اراد الخروج من مكه فانه يطوف للوداع وطواف الوداع واجب الا على المكي المكي لا يجب عليه طواف الوداع الا ان اراد ان يخرج مباشره بعد النسك فانه ياخذ حكم الافاق فيجب عليه ان يطوف الوداع وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى فإن الامام مالك يرى انه سنه والصواب في هذه المساله انه واجب ويدل لهذا حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن الحائض فالحائض والنفس اذا أفاضت ثم حاضت سقط عنهما طواف الوداع لكن إذا طهرت الحائض والنفس قبل مفارقة بنيان مكة فيجب عليهما أن يغتسل وأن يطوفا للوداع وطواف الوداع يدخل وقته من بعد انتهاء أعمال الحج يعني من بعد رمي جمرة العقبة من بعد رمي الجمرات أيام التشريق فإذا كان متعجلا من بعد الرمي في اليوم الثاني عشر وإن كان متاخرا فوقته من بعد الرمي في اليوم الثالث عشر ويكون فعله عند الخروج يعني اذا اراد ان يخرج فانه يطوف الوداع خلافا للحنفيه الحنفيه يقولون بان طواف الوداع يبدا من بعد طواف الافاضه والصواب ان طواف الوداع يكون عند الخروج من مكه ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال فاذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه ان يودع البيت بالطواف لحديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر حتى يكون اخر عهده بالبيت وقد كانت المراه الحائض امرت ان تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر لحديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تستر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة قال الشيخ وله أن يحمل طيب هناك أمور هناك ثلاثة أمور لا تخل بطواف الوداع هناك ثلاثة أمور لا تخل بطواف الوداع الأمر الأول إذا طاف للوداع وانتظر الرفقة انتظر رفقته فهذا لا يخل بطواف الوداع ولو أقام ساعة ساعتين يوما يومين ينتظر الرفقة متى يجتمعون ينتظر الحملة متى تذهب ينتظر الطائرة متى تقلع فهذا لا يخل بطواف الوداع هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا اشتغل بشد رحله اشتغل بشد الرحل وإصلاح المركوب تعطلت السيارة يصلح المركوب يحمل العفش هذا لا يخل بطواف الودع الأمر الثالث الأمور اليسيرة عرفا الأمور اليسيرة عرفا هذه لا تخل بطواف الودع فمثلا اشترى شيئا في طريقه أكل شيئا في طريقه ونحو ذلك هذه الأشياء لا تخل بطواف الودع <تصفيق> قال الشيخ وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به تيسر لك ان تحمل شيئا من ماء زمزم يقول الشيخ لك ذلك قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الاداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويصليهم بل انه كان يرسل وهو بالمدينه قبل ان تفتح مكه الى سهيل بن عمرو أهدنا أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحمل ماء زمزم معها فإذا تيسر الحاج يأخذ شيئا من ماء زمزم فهو طعام طعم وشفاء سقم وهو ماء مبارك قال رحمه الله فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقرة إذا طفت للوداع لا تجعل وجهك للكعبة وتمشي على ورائك لا امشي كما تخرج من سائر المساجد تجعل البيت وراء ظهرك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي القهقرة ويجعل البيت تلقاء وجهه ولو كان خيرا لسبق اليه وصحابته وانما هذا من افعال اهل البدع قال الشيخ فاذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقر ويخرج مقدما الرجل اليسرى قائلا اللهم صل على محمد اللهم افتح لي اللهم اني اسألك بالفضلك بدع الحج والعمرة الان انتهى الشيخ الشيخ رحمه الله انتهى من هذا المنسك العظيم ونسأل الله عز وجل ان يجزيه على ما كتب وحرر وان يجعل ذلك في ميزان حسناته ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله جعل هذه الجمله من البدع ذكر جمله من البدع تتعلق بالحج والعمره فسنقرا فيها ان شاء الله اليوم وغدا اذا تيسر ذلك نعم احسن الله اليك يقول يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بدع الحج والعمرة والزيارة وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلاً أسرد, أسرد فيه بدع الحج وزيارة, المد وزيارة المدينة المنورة البدعه البدع جمع بدعه والبدعة هي الأمر المستحدث وأما في الاستلاح فهي التعبد او نقول هي كل قول البدعه هي كل قول او فعل او اعتقاد كل قول او فعل او اعتقاد او ترك تعبد لله عز وجل به ولم يرد في كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن الأمثلة كل قول الأوراد التي ابتدعها الصوفية كورد الفاتح ونحو ذلك هذه ما أنزل الله بها من سلطان كذلك أيضا كل فعل تين القبور تمسح بالقبور من البدع البناء على القبور من البدع اعتقاد ايضا تعتقد ان هذا الفعل ينفعك التمسح بالقبر بدعه فعلك بدعه واعتقادك انه ينفع او تعلق الخيوط تعتقد انه ينفع هذا الخيط او هذا الحجر هذا بدعه أو ترك تترك أكل اللحم تتعبد الله عز وجل بذلك تترك الزواج تتعبد الله عز وجل بذلك هذا من البدع فالبدع كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله وقد رايت ان الحق بالكتاب ذيلا اسرد فيه بدع الحج وزياره المدينه المنوره وبيت المقدس لان كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها فاحببت ان ازيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها ذلك لان العمل لا يقبله لا يقبله الله تبارك وتعالى الا اذا توفر فيه شرطان اثنان الاول ان يكون خالصا لوجهه عز وجل والاخر ان يكون صالحا ولا يكون صالحا الا اذا كان موافقا للسنه غير مخالف لها إلا إذا كان موافقاً للسنة غير مخالف لها ومن المقرر عند ذوي التحقيق من اهل العلم ان كل عباده مزعومه لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها الى الله في فعله المهم يعني نتوقف على هذا وإن شاء الله نكمل غدا ما يتعلق بهذه البدع في هذه الجملة ذكر الشيخ رحمه الله أن كل عمل لا بد له لكي يكون صحيحا مقبولا عند الله عز وجل لا بد له من شرطين أساسيين الشرط الأول أن يكون قانصا لله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والشرط الثاني ان يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني ان عمله مردود عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني وصلي من توضأ نحوو هذا مما يدل على ان العباده توقيفيه وان أنك لا تتعبد باي عباده الا بعباده جاءت في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فصلى شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وبارك فيكم يقول السائل هل من منطقه الشرائع الخضراء داخل داخل حدود الحرم نعم الشرائع منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم وهناك علامات يعني موجوده الحكومه وضعت علامات بينت حدود الحرم شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أحسن الله إليكم لدي والدة كبيرة في السن ومريضة أريد من فضيلتكم نصيحتي بالطريقة المثلى التي يجب علي اتخاذها حتى, أجتني حتى أجتنب والدتي مشقة الزحام وما هي الأوقات والأعمال بالترتيب الواجب القيام بها يعني هذه المرأة اللي فهمته من السؤال أنها قد حجت وحج بها وذكر ولدها أنها كبيرة في السن إذا كانت كبيرة في السن كما ذكرنا أنها إذا كانت لا تستطيع أن ترمي بإمكانك ان أن تجعلها تجمع الرمي إذا تمكنت أن تجمع الرمي في آخر يوم من أيام التشريق فهذا حسد إذا ما تمكنت ويشق عليها أن ترمي فبإمكانك أن تنوب عنها فيما يتعلق بالرمي أما بالنسبة للوقوف بعرفة فإنه يجب أن تقف بعرفة إلى غروب الشمس البيتودة بمزدلفة كما تقدم لنا لها أن تنصرف بعد نصف الليل إلى قرهه الدفع الى مينا من مزدلفه تدفع اخر الليل كما تقدم لها ان تنصرف بعد نصف الليل البيتوتة بمينا اذا كانت لا تستطيع ايام التشريق لا تتمكن ويشق عليها فايرخص لها في ذلك كما تقدم وذكر الشيخ ان اصحاب الاعذار يرخص لهم في ترك البيتوته اما الطواف والسعي فتطوف اذا كانت كبيره لا تستطيع الطواف فإنها تحمل عن طريق العربية ويطاف به سيد بركه